يَقُودُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا فِيهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَرْفُودُ ذٰلِكَ مِن أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِن حَقٍّ قَائِمٍ وَحَصِيدٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا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 INNA AKHDHUHU ALIMUN SHADID INNA FI THALIKA LA AYATAN LIMAN KHAFA ADHABAL AKHIRAH THALIKA YAWMUN MAJMOU'UN LIL NAS WA THALIKA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 فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوظٍ